تحملها عبير يا كذا مرات كل نس ما تحملها عبير قلت عن عيني هاي الريحة ترك عبر الناتين أتذكر أتذكر وذات إني سرتي من جرحي قطير سفرتي من دار كل يوم Asta keruu, astu!